أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل ما وجه الاستعارة من أن يقترف على نفسه سوء أو يجره إلى مسلم وهو آخذ مضجعه لينام. الا عندما يأوي الإنسان إلى فراشه عندما يأوي الإنسان إلى فراشه يكونوا بذلكم أنهى يوما بعجره وبجره وخيره وشره وسينام ويستقبل يوما جديدا آخر فعندما يأوي الإنسان إلى فراشه هي فرصة عظيمة لمحاسبة النفس وإصلاحها ولهذا عندما تتأمل في الأذكار التي وردت في النوم تجد قسما منها يتعلق بما مضى وقسما منها يتعلق بما سيأتي لماذا لأن النوم انتقال من يوم إلى يوم النوم انتقال نوم الليل انتقال من يوم مضى وانتهى بخيره وشره بعجره وبجره وسينتقل بعد النوم إلى يوم جديد ففرصة عندما يأوي الإنسان الفراشه قبل أن ينام ليستيقظ ليوم جديد أن ينظر إلى حاله في يومه الذي مضى وأيضا أن يتبصر في حاله في يومه الذي يأتي ففيما يأتي يطلب العون يطلب السداد يطلب التوفيق يطلب الإعانة فإذا تأملت في الأذكار تجدها تشمل هذا المعنى ولا يخلو من ينام من حالتين إما أن تكون نومته هي النومة التي لا يقوم بعدها إلا يوم القيامه فكم من نائم كانت نومته هي النومة أو يقوم بعدها لصبح جديد ولهذا قال في الدعاء ان أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فتجد أذكار النوم تداوي الإنسان وتهالجه تداوي الإنسان وتعالجه وتعظم التجاه إلى الله سبحانه وتعالى وإذا تذكر الإنسان ما مضى وأنه في يوم طعم وشرب ومضى يومه بالصحة والعافيه والخير يحمد الله عندما يأو إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني واواني كم من لا كافية له ولا مؤي. فتجد الأذكار التي تقال عند النوم تأتي عظيمة في موضعها وأذكار النبي صلى الله عليه وسلم كل ذكر منها مناسب في الموضع الذي تقال فيه تمام المناسبة نعم أحسن الله عليكم. يقول ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي وهل الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنى القرآن والحديث القدسي كلها كلام الله والله سبحانه هو الذي تكلم بها والحديث القدسية هي التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى قال الله تعالى مثل الحديث بذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا, يا يا قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم مثل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني فالذي يقول يا عبادي يا ابن آدم هو الله وهذا كلام الله كلام الله هو الذي قال ذلك سبحانه وتعالى الحديث القدسي الآخر ما تقرب إلي عبدي هذا كلام الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي هذا كلام الله فالحديث القدسي كلام الله ألفاظه ومعانيه هو كلام الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه والقرآن كلام الله لكن القرآن تعبدنا بتلاوته تعبدنا بتلاوته والحديث القدسي ليس الشأن فيه كذلك نعم أحسن الله يقول السائل ابتليت بمعصية أفعلها ثم أتوب منها فأندم ندما شديدا وأعزم ألا أعود وبعد يومين أو ثلاثة أجد نفسي أقع فيها وأنا لا أشعر ثم أندم وأتوب وهكذا فهل هذا من علامات النفاق نسأل الله الكريم أن يتوب عليك وعلينا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى تواب الرحيم و. العبد لا يزال بخير ما دام يندم ويتوب ما دام يندم ويتوب وقد قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وليس من شرط قبول التوبة الا يعود العبد للذنب الا لا يقع العبد فيما بعد في الذنب فالعبد عرضه للخطأ لكن التوبة تكون مقبولة إذا اجتمع فيها إذا اجتمع فيها ندم على ما فات وإقلاع عن المعصية فورا وعزم على أن لا يعود يعزم أن لا يعود لكنه ليس معصوم العبد فإذا عزم إذا ندم وأقلع وعزم أن لا يعود توبته مقبولة ان شاء الله توبته مقبولة إن شاء الله فإذا ابتلي بالذنب فيما بعد طال الزمان أو قصر فعليه أن أولا عليه أن يجاهد نفسه أن لا يقع ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على أن لا يقع وإذا ابتلي بالذنب مرة أخرى عليه أن يبادر إلى التوبة النصوح إلى الله عز وجل بشروطها بشروطها الثلاثة وهي أن يقلع عن الذنب وأن يندم ندما شديدا على فعله وأن يعزم عزما أكيدا على عدم العودة إليه فإذا اجتمعت هذه الشروط فهي توبة صادقة وتوبة النصوح وليس من الشرط الا يقع في الذنب لأن الإنسان عرضه ليس معصوما لكن إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة فالتوبة نصوح الشاهد إذا وفق العبد للتوبة فليحمد الله على هذه النعمة وهذا التوفيق وكم من إنسان أسير لذنوبه لم يوفق لي التوبة فالتوفيق للتوبة نعمة عظيمة فعلى من وفق للتوبة أن يجاهد نفسه على أن لا يعود للذنب مرة ثانية وأن يأخذ أيضا بالأسباب التي تبعد عن الذنب مثل ما نصح ذلك العالم قاتل المئة, نفس. قاتل المئة نفس قال لو اذهب إلى بلدي كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم فبين له أن التوبة إذا كانت نصوحا تقبل وأن عليه أيضا أن يأخذ بالأسباب التي تبعد عن العودة للذنب بأن يذهب إلى مكان الصالحين مكان أهل الخير مكان أهل الفضل يصبر نفسه معهم يحسن في مجالسهم حتى تبعد نفسه عن المعصية والخطيئة نعم أحسن الله ليكم يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أفضل الإيمان هل في هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه نعم الحديث من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه لأن إذا كانت خصال الإيمان متفاضلة خصال الإيمان متفاضلة بعضها أفضل من بعض مثل ما اشرت حديث الشعب قال الإيمان بضع وسبعون شعبة علىها قول لا إله إلا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق فإذا كانت إذا كان الإيمان شعب كثيرة وهذه الشعب متفاضلة ومن المعلوم أن أهل الإيمان في تحقيق هذه الشعب والقيام بها ليس على درجة واحدة فإذا الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ الإنسان ونصيبه من شعبي الإيمان نسأل الله الكريم أن يزيننا جميعا بزينة الإيمان وأن يجعلنا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 وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلم أن يكون لإخواننا المسلمين في كل مكان معينا ونصيرا لأن في مناطق كثيرة يمر المسلمين بأزمات عظيمة جدا ومؤلمة للغاية فنسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وأن ينفس كرب المكروبين وأن يكون لإخواننا المسلمين في كل مكان عونا ونصيرا وحافظا ومؤيدا وأن يكف باس الذين كفروا فالله أشد باسا وأشد تنكيلا اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم احفظ إخواننا المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا وإياهم ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا